Bara Allah Taala Abu Suhail, wabina Muhammad wa alaihi wa ma ba'h. Boleh syekh wafah Allah mawfifan agi man, mawfifan agi man. Liza gumza, mawfif bili, baukam bani mawfif kubasa. Izin mawfif, atau izin بسمام وبطب وسана، وسببه زمن فنعامنا ن نجاح منا آدم أو خسارة منا آدم كشو آخرى، ثم عنا كسمة موقف مهم وسانا كنيهي درس الأول، سمة موقفان عظيمان يقفهم العبد. Hiko vismamu vili vikubwa Mba kuamba mana Adam hata vismama Baina yadai Rabbihim Mbele ya mwala waki Ima kismamu hiki Atau kismamu hiki Lakini Lekin lazima patikimu wajaka tukahana wili Ahaduhuma Kismamu cha kwanza Fi hadhi Alhayati dunia ni hapa duniani hili ndio kisimamo cha kwanza na la ni kisimamo kikubwa kisimamo kikubwa Manani maisha yako ewe wana adam ambao kwamba utaishi hapa na hiki kisimamo chako cha kwanza au hii mweqifi ya kwanza ndio itazama mweqifi ya pili hii ndio itaamua hiyo mweqifi ya pili itakuwa vipi hima iwe huku au na hiyo bao ya pili itaamuliwa na hiyo ya kwanza idhani na kwanza pia ina umuhimu kama ambao bao ya pili ina umuhimu idhalika akaye kutambua au kufahamu kisimamo chake cha pili kitakuwa vipi atazame cha kwanza atazame kisimamo chake cha kwanza vile kitakavyokuwa ndivyo cha pili kitakavyokuwa wakasema walakharu yawma yalqallahajalla wa ala na kisimamo chake cha pili ni pale utakapokusimama mbele ya Mola wake siku ya kiyama hiki ni kisimamo chake cha pili idhan tunawafatan mmoja fi dunya mmoja fi al-akhirah hizi ndio wanazizungumzia wa yatarattabu ala salahil mawqif al imepandana au imefungamana kutengenea kwako kwenye mawkefu ya kwanza ukiwa ni mtu mwenye salahi umetengenea umefanya mazuri basi yatarataba mala fala utafaulu kufaulu kwa mja kutapatikana saada tu na saada yake fil mawkifu kwenye kisimamo cha pili utakaposimama mbele ya Mola wako enekiwa hichi cha kwanza kilikuwa kizuri ukasimama vizuri mara كفان يعبادة، كم تكسيت توحيد الله سبحانه وتعالى وكو جبان كيان لا، بس يا سما كسمامو كجبيركتك وسهل، تكون ما يسرك فوزنا ومتسعالي. ويترتب على فساد حال العبد في الموقف الأول، نبيل نبيل يمفعمانا نكفي صديك ميا، الكي أتفصديك بين كسمامو الدنيا، كقاض، بائع أمره يمفعمانا نا. بديه من بياج يبلغ التكلم ني كذي، وخسارةه في الموقف الثاني ناتكم من خسرية كني موقف يبيل، وبعكم بني كشو آخراً بلي الله سبحانه وتعالى، ويهون رو مهم وجز مواقف زم فنجمانة، موجة ترتب على آخر، هي كون زي كيم بياج، نهي يبيل والعياذ بالله نهي غيره، لكن موقف يكون ذا كسمة مصاصة. تتكليزة يا الله سبحانه وتعالى قلنا نفتحك إن شاء الله يا موقف يبيني تقوى سهل أكانزك يليزي هذا بالتفصيل سيما الموقف الأول موقف يا قوانزك بيسا هو هذه الصلاة وكسماما كسماما تصال هنا موقف يا قوانزك ويندونيا التي كتبها الله صالة وقوانبا الله من فرضية من فرضية على عباده كوجاكي وافترضها عليهم نام يفرضيها خمس مرات في اليوم والليلة مرتان وسiku نمجان وقسماما في اسمامه هي في سافا وقسماما يمارا نسلاه وقيت كريزا كما الله سبحانه وتعالى نفطرق سافا بس هيك نيجي وقسماما نيجي كسودية ان يفعلونا بقسماما Usuali marathana kosik Atau nasuala za sunna Nasusuali Fala ni kilini kismamu Asmama mbele Allah Sasahisi kismamu hapa dunia ni Dia Itamuakule kismamaku hako Kesho akhirah Kita smamak dibebiya mbele Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kupukia hisab Hada huinba maana Dilo takafu kismamu hapa nasala Dilo takafu kismamu kunya hisab Mbele Allah subhanahu wa ta'ala Faman hafad ala hadihi As-salah اتكايكو زي حفاظه زي صالة واهتم بها ناكذ فني هام انا هام نصالة واعتنا بها اناكذ شغلكي في زوري اكون عنايا نصالة نزي چونغ يعني واداها في اوقاتها اناكذ صالي كويني يكت ذاك ذاك وحافظ على شروطها واركانها وواجباتها لا چونغ ما شرطي الصلاة na rukun na za swala na wajibat mwenye kutekeleza hayo yote sasa asema hana alayhi al-mawquf yawm al-qiyama ila mawquf yafili siku ya qiyama itakuwa nyepesi itakuwa haiili kwenye pesi kwake wa وأما إذا yanjaha بهذا الموقف ama akipuuzilia hiji hisimamo cha swala kila hisimamo swala aitukuli uzito atukulia swala ni kitu chepesi yani hakina uzito kwa mwanadamu akiifanyia ihana ile swala akaipuza fa lam fa lam yu'na bi hadhihi as-sala atashughulisho na hi sala yani asishughulikie sala inapotakikana wa lam yahtamma laha wala hana hamuna وأذنيها كتوأذنيها كثاثا حتى هجوزي حاليات ولم يواضب عليها ولاها كدومه كفني مواضع سيموني كدومه أي لصلاة ولم يحافظ على أركانها وشروطها وواجباتها ولا أكيس علي حجوني حجوني ركن الصلاة قد تكلذ ذوري حجوني مشرط الصلاة حجوني واجبات الصلاة زتذني حقوقني ذمة من أمان زكواي مغنوخ، وكسؤالك هو التكلذ أركان الصلاة، تلك شروط الصلاة واجبات الصلاة. ماني بقول يا فاني، أم بقول أم بقول يا فاني هذا عصرة يتكون غومو، يتكون زitto، يتكون عسير فاضي. موقفه عصر عليه موقف يوم القيام. كل كسمة متأكد إن كسمة من بلي الله، يتكون كسمة من كزitto. ما ننتجه محاسبة، نمقاصة kwa sababu hakuwa mwenye kuchunga zile ahkama sasa atanaqishiwa na kile kile keshewa hisabu ndio ataadhibiwa kama hadithi ya msiri na vile wewe hukunga hizi hukuku usitekeleze zinavyotakikana lazima utanaqishiwa mbele ya Allah swalla na صلى الله عليه وسلم alisema kwa hadithi Aisha mannuqisha alhisab uadab yule tagay kunaqishiwa hisabu hiyo ni alama ya adhabu ukiambiwa madhani ukisimama mbele ya Allah subhanahu wa kwa fulano ilifanyaka jua yenye alama utaadhibiwa sababu inaqishiwa kama hukuna tishiwa sasa eh حسابا yako ni hisaba ni yasiira ndio hivi hadithi alizongumza Aisha radhiyallahu anha فيه آية الله vipi hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kama muhasibu hisaba ni yasiira wala al-amin sasa hisaba ni yasiira vipi تونيء شوتو هو نا آه نينداو. ونفتح شوي. نعالية نتجلس على كوشة زي هونا آه نيندا. ينعرض تونيء شو. لكنو كيان زبوليزة وكفلانو اللي فني كذا آه يوني علامة تعذيبه. يوني علامة وتعذيب ينركزينه من نوقشة. أتاكاي كوفنيه مناقشة. تاكاي كوفهجيوا. تاكاي كما هو تكيم مهجيان، بس إتسكليزها يا ساسا، ماما كسمو هذي الدنيا وكسمامه كسمامه مارا كابس، بحيث وكإذا آخرة، هون سؤال هنا كوليزة، وسؤال كان الصلاة، وشروط الصلاة، وحقوق الصلاة، هون سؤال، يك هون سؤال إذا كوليزة، إذا نريد مؤمن، أما يكون بحساب يأكون يسير، لكنه كنا أكشيوه معناه كن حساب يأكون يعسيرنا. يتقوا من يقعد فيه أن راتسمه عسورة عليه يتقوا أنمو في سبيل موقف يوم التيام عليا بالله الله. الترمذي ترمذي والنساء رحمهما الله وغيرهما من حديث حريث ابن قبيصة رحمه الله. قال التسمح حريث أتيت المدينة لكي أيا مدينة فسألت الله جل وعلا عليهم هام. هامونا ما يوقفن دخير ولا ناء السلف الصالح هو يبرح رأي في نكتيكا تابعين أسمى اللي هو يا مدينة لكن ينقال يدعو علي يوم بمدينة حكهم بدعو عندما سألت الله أنكم هو بالله أن يرزقني أن يرزقك جليسا صالح هذا إذا دعالي يوم نرد سبب أتاه سيجمع مهيموسانا wala bagina hujawahi kuomba au sio atijawahi kuomba kwa ba Allah tupe mwema kusuhiana naye eh sote ghafilika lakini ni neema kubwa sana utakaopewa Allah kuruzuku mtu mwema tunaeka naye ni mwema wallahi neema kubwa sana maana siku zote mtu Allah sema kwa usuha sare salam waj'alni mubarakan ainama kunt wa awsani bis-salah wa zakat ah alaya سبحانه وجعلني مباركا قال اهل التفسير وجعلني مباركا اي داعيا للخير اينما كنت endapo niheri mimi naheri ndo mtu mosahibiana naye na hundi hujalisa fa uombe kwa nini ameomba ajalisa sale mwenye kukaa naye awe ni mtu mzuri maana tadhibiti yule mwema ukikaa naye inshaallah hukose upatie hasara maana ukikose hata Iteleza atakuna sikh Kama hukukosea atakupa faida Masala kana atakikua Sasa atakani ni tenu Kipata jalis sara Ndo maana haa wakailiwa Wakailiwa vizuri Ndo kitu ajua ya miu naenda madina mjim tukufu Naenda ntapambana Na mingine masahaba Mingine si masahaba Aomba apati muema Katika sahaba au katika masahaba Lakini akutane na mtu muema Asimah fajalastu ila Abi Hurairah. Anggali Allah na'akam kubaliya. Dua ayak. Ni kikahan kawna wabafu niwamun mikananan. Sahabahun tumis sallallahu alaihi Wasallam, Khairi wa khairi. Radhiallahu anhu. Wa kultu lahu ni kamu anbiya. Masanggaliya albu khaydi. Albu amba akaynamuema. Subhanallah. Aki kana yaki kawta l-khaydi ka kabis. Akan pa khayda kabis. Nidu khayda ku kana ahal khair. وقلت له كما امبيا يا ابا هريره اي يا ابا هريره اني سالت الله ان يرزقني جليسا صالحا ميمي nilimomba Allah kabla siye Madina ani ruzuku yulen takaika na yabahu ni mwema faalilni naona sasa wewe ndo umekaa do ina maana wewe ndo mwema wangu لنا هنا إشارة كبر الله كما أمتيها قبول إذا المكبات ريبة بس سكوتش فني ما لشك الصحابة أمثل صلى الله عليه وسلم رأى كم بيها بس علمني ليصماش أنا ميمي حديثا حديث حتى كما موجود سمعته من رسول الله صلى الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لو يسقيه مينه هو كم بيهم نتاقع تكذب الحديث مينه لو زوج سقيه kulisikia kwa Mtume SAW laalla Allah an yanfa anibihi ili Allah leni nufaishie na wewe ataka isnad ali ataki biwasfa ye alsiia kwa kana wa Mtume SAW mwenyewe tena hadith yenyewe yenye kunufaisha haya ni ombi lenye masharti kwanza ataki hadith aliyoraia Abu Hurairah kwa sahaba mwingine ataka ile thania amemwambia ile hadithi initoshe yani ni pinipa nitanufaika nayo halafu paka akhira ni swali nzito ni mzito kiasi maana kitu ambacho kwamba kitakusanya khair zote mtiftili hadithi katika zile mahfuzat zake sasa tafute ipi itakomtosheleza mpaka akhira la shaka hii inaonyesha kuwa ya fahamu na kuwa hawa as-salaf Kesbabu haku-haku anahaja kau ambil hadis ini yang jaya kita kuzi, kuzis hal. Jadi leka kau hamba mu jadi lekini Leo Leo akil aluna humuna funzi, nama lima Abu Huraira, wabillahu ant. Ataupun dia Abu Huraira wabillahu ant. Samae'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kau hadis ketika hadis yang muskyamunya tulisasalma kisah mady. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ah, atamtajih hidi. Subhanallah. Eh? Konesha kwamba hapo ndo kila kitu. Amba mia nimemmsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema jambo kwanza ambalo kwamba atahisabiwa mja siku ya kiyama katika amal zake Nisala. swala. Ile no, amal ya kwanza hiyo حتى هو كندا قسمهم كوليزوا، فإن صالحت صالح ذي كتنجنيع الذكر مزوري من السؤال فصار كشريعة، فقد أصلح ونجاح، كونوا من ذبحة فلاح، من ذبحة كوكوك، كونوا لو فقولوا بلي الله سبحانه، لكن صالح ذي كذمن يراك فصار ذيكو فصار، وإن فسدت ها صالح ذاكو ذي كم ماتا ماتك. ويأتي بنا في سكفيني ما رأي بأتيكاني أو بأتيكاني ستكون لزيطانو كلا سيكو لكن عندما اندار عندما عندما ودونا كما كنغرو وصالة بيو أكيانزة ممالي زكبيس حانا خشوع حانا تمانينة حانا سكينة في الصلاة حزتكليزي شروط ذاك ساسا يأتي كما حكونا كيف حكونا فايش كيف لأتسمى فإن فسادت صلاة زكيوانبايا في صلاة مزوري خابة وخسر فقد خاب وخسر، بس هو يمت وامكت خيبة إنن يقبل يباتو خيبة نقوم بليباتو وخسرنا مخسرين. أنا تجت قصبابو كيان زكوناقشيو كوسوس على على أسويديو تعبيديو. لكني سألت كسماميشل من في تا وزور هنا مناقشة نازل يعمل نجين زوت زفوت ليه لأسو الفلاح. ويقول إن الله سبحانه وتعالى اما زيفونغ عمل ذاكو زوت زيفونغ ونصحن صالة كي تكلزيك كما الله نبتاك نميني يوت والله كسمننا الصلاة تنها عن الفحش ولمنك تنها لكن إذا صليت كما أمر الله نبقى زي صليوه كما الله لما مرش دو حافظ دكتازا نزدك فانيا وكفني استقام لكن إذا صليت كما صليت كما أمر ambao kwamba husali tukitoka uruji kwenye munkar hizi siji utendana nazo wapi allah katupa mizani ya kujipima tu swali ama tuswali ukiona sala yako yakukataza fahsha na munkar abshir insha allah abshir lakini ukiona sala yako si yenye kukataza bali waweza kutoka tukwenye sala mubashara ukaingia kwa munkar subhanallah elewa taka matibabu ewe atakaka atibabu ujiraji nafsi yako uangalie kumbe wewe sala uje sali vizuri na hii hakuna jababu nyingine isipokuwa hii na ujue sala ukiendelea kuiswali hivyo kesho mbele ya Allah utakuta kunakishwa kwa nini ni swali hivyo na ukinakishwa taadibia kwa maana ni mukaddima uliyobeba natija karaa mbele imba ni kuokoka kwako mbele au ni kuanguka kwa hivyo kila mwanadamu lazima yanahada أقسمامن بله الله سبحانه وتعالى كصالي أيب صل حقتياك كما شري نفتك إيه ليه جيه كفول وكيف شو آخر حديث صحيح إني حديثي صحيح فتأملوا رعاكم الله سمتا مللي باللزينة الله الله جونج رتب أو ترت ترتب صلاح الموقف الثاني كومباثانا كتينجنيا كقسمامو شبيلي kimebaharana nani ala salah al-mowqif al-awwal wa ukikotengenea kisimamo cha kwanza ukisimama mbele ya mbele ya sala kuswali ile kisimamo chako ya Allah kwenye hisabu dhilo utakapo kusimama kuswali ndio natija ya kisimamo cha pili utakacho kusimama mbele ya Allah ukpokea kizuri abshir inshallah mbele ya Allah utakuwa mzuri na hapa kwenye sala tano kusimama kusimamo kibaya falas na hii inaonyesha fadhila salah inaonyesha na umuhimu na ukubwa hii ibada allah amefunga kutengenea kwa mambo yote nikutengenea hii idha la shafta hakuna ibada kubwa zaidi ya sala hakuna ibada kubwa zaidi ya sala naam inna min watin suni min ma inna man zaya hadhihi salah fil ihtika alaydisha hizi sala atapotea واستهان بها ناقص تقوليا هين يعني نبيته في بس نبيته في زitto وفرت في أدائها ناقفرت يعني ناقفانة تقصير كنيك إسالي إكسالي هي إسالي كتمليف إسالي كتفريط يعني كتقصير حتى مزركو حتى مز السجود حسون القراءة كي حسون الزيارة إسالي حطلي كني غوزو حطلي هين دوكو كفرت Kufanya tafrit. Kasa sala kama hizi, huwazina faydayata. Nikukimbi zana mbiot. Walmuhafadati alaiha na akafanya taksir kwenye kuzifani. Kwa hazi sali zote kamili, tana. Mara sali mbili, kosiku. Mara sali moja, mara chatu, haka. Hakama ala nafsihi. Hui huwa shaji hukumia nafsiyaki. Wewe mwenyewe ushajihukumia ukio waswali hivyo matata matati. Wapatikana waswali mara usali. Au wasali salat lakini si katika namna ya sharia. Wenda mbio ufanye khushu'. Wewe asema atakao shaji hukumia, mwenyewe ushajihukumia. Hipo hivyo ndio utakapoenda kusimama mbele ya Allah. Utasimama hivyo hivyo unaposimama ukiswali. Kwa hiyo mtu ajiangalia akisimama akiswali yohisi vipi? Akiwa mortah. Akiwa yufaidika kwa hiyo huwa zidi iman basi ajishikie lakini akisimama kwenye swala akisimama kwenye swala ye ni ndio tu unakotoka ndivyo utakaoenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hisabu kwa hivyo mtu ana hadha asema huyu mtu hakamala nafsi yake atakushaji hukumu nafsi yake shaa am aba akipenda au akikataa hata kasemanishi hukumu mejihukumu itamlazimishi maana hii ni la لاوازم صحيحا وكما تلزمي شنازم ونيني تسباب من فنجي ومقدمنا نتيجة مقدم وشفانيا كيف أكثر نتيجة نتيجة تكوى ما تكون قوم أي كتاليك وكسما ما كما ذراه بل يا الله سبحانه وتعالى بفكوله تكفوكو ولا استرجيه مزوري طيب دعاك سيما تكويموني وشجيه حكم يا نفسيات بالخسران وشجيه حكمية خسارة بالخسران المبين ومجهوكم يا خسارة إليواظ إليواظ في الموقف الثاني كتجك اسمه تاكو تفيلي يوم يلق الله سيق تكوف ختانا الله جل وعلا وفي ذلك الموقف نهبوا كسمهيت وقسمه من بل الله يندم أتجت ولا ينفعه الندم ولا مجهتوهاتكم فعيش للLOTS Kutakuenda sasa kujuta kwa nini hizala mime nini, nini siku hizukua kisara sara. Kwa nini nilpukua nkismama nkisali, sismami kisara sara. Siri na kushuri, siko na unyinekevu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mbio hali tako smame mbele ya Allah. Siwa smame wa huwa La, ma ya suluhi hati. Masa utifanya hivu, mbibu huku, huku takonda kusmamishwa hivu mbele ya Allah. روى الإمام أحمد, أمي إمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال هي ثم تنسى من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون عند وقت تففليوانا وفراعون وهامان وأبي بن قلاف والعياذ بالله اكيد توكا قبورين اتتوكا ناتوكا هاما مجاري ذلك ساسا اسال من ضيع الصلاه اتكاي كيديشا صلاه كايपूزا حكم على نفسه هو اشجي حكميه نفسياك شاء ام ابا كتاك au kikataa an yah an amejihukumiya kufufuliwa yaumul qiyama siku ya jamban ila jam ubavu kwa ubavu yana kitoka kaburini kesho tatoka ubavuni ma asanadidil kufru pamoja na hawa viongozi wa kufru wa aamidatil batil na nguzo za batil hata ukasema mimi kwa maneno sema mpaka uchoki lakini kitendo chako ukisimama kuswali asimama hivyo eh na uzihifadhi sala tabia yako ndio هذا يجب أن <تابعين> نتعلم <بالنقول> وحالياتي حتى كما ترى ومعه ومعه ومعه يجب أن يكون الأخير والعياذ بالله لما رضي لنفسه في هذه الحياة ألي قريثي نفسي في حياتي في الدنيا ألي قريثي أن يشغيله عن صلاة وأن يشغل في صلاة لأنه يشغل في صلاة له نفسه له نفسه نفسه نفسه نفسه ataenda mchezoni mwanzo atakambia kucheza mubah haikukataza eh cheza mubah hai mubah mbona sasa wenginee kwenye haram Sufanya iyo mubah utakayo lakini hii ni usulmu ni usulmu sisi Allah subhanahu wa ta'ala kuna nlicho mituachia ya sadd ad-dara'a sadd ad-dara'a kuziba zipenge za kufikisha mtu kwenye haram Zile zipengeye huwa ni mubah zot Sikamani haram Lakini hukatazwa Wasbabu huza pelikia kwenye hu haram Lakini zile vitu fanyye huwa mubah Huwa mubah Kwa mfana Tume ya, sallallahu alaihi wasallam sallam Asyema Kullu muskiri haram Kullu muskiri haram Kila kina Ni haram Wadih Mtu amethukuwa hamri, amepigia tama moja. Amelewa. Mbona ni haramu? Yafaa kuna hamri tama moja? Haa? Haifaa. Kwa nini? Kwa sababu tama na tama, ufikisha kwenye sukru, utafika kwenye ulevi. Tasa sharia ya kaharamisha iti kidogo. Iti kidogo ambacho kwa mbahakijafika, haddi ya ulevi ya bukatazo, kika kato, kapsa, ili usifikie, kwenye kilele kelele cecukro, tuave, tuave. Indohekan. Nizi tu sed berzaria, zaria, Sasa sharia dia katakan zat yang boleh bahaya sifanya. Kau sebab syariah yang gopel, atau kau dia kupertaz lele lauji. Tu melayana. Ok katakan zat yang pira. Haymanisha kau boleh pira, manisha, kau takut dia kau Ila taziy al salah apo teza sala. Auzia. Waangaliene na utaaza mpira. Wengi upata jamaa. Sidhaa, sijui. Sijui kama na jamaa yama na sikizi kwa NZZ. Pare za kufungua jamaa pale pale uwanjani kasalia. Eh? Ahlul jahil. Ujinga. Ile msikiti faida yake ni jamaa ikiwa yajuzu kusali pale uwanjani pale pale. Kwa hiyo esh faida fil masjid. Msikiti kwa kazi yake ni ndio hakuna neno bwana ardhi yote musalla. Ndio yule lasema ardhi ya msalla alpokora madina alishia quba kwanza akitoka quba alipoingia tu madina kitu cha kwanza alifanya nini ah kama si lazima mbona nitakufundisha mbona mtume s.a.w kitu cha kwanza alipofika madina alinunua yale maziara washirikina aka ninunua ile ardhi akamwambia banu najjar thaminiuni tie ni thamani na nitakai ardhi kwanza niye kumsikisha Tayyib Ali hujengia nini? Ndio jambo la kwanza kuingia Madina alifanya nini? Alinua ile ardhi ya Bani Najara makali zake, akamwambia wewe mwanetu tutakuzania hii ardhi tuabure. Kwanza ukaika msikiti. Na yeye ambiwa lazima sala ya jamaa si lazima. Aka mswali kule, ndio usali kule. Hii ni fikhi ya wajinga, fikhi ya jahili ndio hii. Lakini ufahamu ule wa kisharia sasa wale kwa huu. Wala mtu mwe hangetamani kwenda kuatia moto. Kama lazima Tuni jamaati. hawa watu watahumeselewi hawa watu wa melengari. Kesho mbele Allah utaulizo wa ya masahari. Kudanganya watu. Na kuambia watu makosa. Na hadithi zote izu kazi kumbia mato. Kwa sababu pengino na hawa yako. Maa ya, Ma ya suluhajamu? Mtu watahakudanganya, sidanganya sharia. Wajio kusema orongo kwenye sharia ni hubwa kuliwa kudanganya kwenye maneno yako kawaida. Wawe. Kwa hivu, mtu watahakudanganya orongo hana budi. Atefte katha ya zangina. Si sharia. Ida tari mana sasa wakababaleta mafhumu nyingine sio aloitaka Allah Subhanahu wa taala. Nidhalika hizo ileto sadd ad-dara. Kwa hivyo kwa watu akikataza hizo vitu, wamekataza ili mwisho zawafikishe kwenye munkar. Na maana sharia itakataza. Wazi? Lakini watu hauele, kupiga kelele watu fulani, ukakataza watu kucheza. Subhanallah. Eh? Allahu musta'an. Ala kulli hal. Sisi hatokuombwa kwenye kucheza na ruka umeumbwa kuja duniani na malengo. Malengo ni wewe kujikomboa nafsi yako kesho akhera na adhabu. Kama wewe waona umeumbwa kuja hapa kufanya mchezo, ma bismillah ndelea Lakini usidanganywe na watu kuwa kama hivyo, kuwa wewe na ile grupo ya Lakini waacha watu wengine waeleze wa na sheria inayofaham. Sawa Kwa hivyo hiyo nukta muhimu sana ambayo kwamba imebeba falah, imebeba kuokoka kwako kesho akhera. كل مؤمن yafaa ajishughulishi lahay. Wa huwa ya al-furidhiya kwa maisha yake ya dunia batil. Na lahu nal'ib wa zayf akaridia mambo ya zayf. Mambo ya zayf ni mambo ambayo kama ni urongo hayana hakika. Urongo hauna hakika. Wa dalal na upotevu. Wa fisq akaridia mambo stareh zawraibu stareh zawaki stareh za khamr eh shahawatud dunya anahiza mujurud dunya aka yesa zote amelekea huko watatabua li a'immatir radila na kuuigiza au kuofuata maimamu wapotofu na imamu wachaf eh wewe ushamuona huyu iwanipoteza iwalingania upotevu na bado aka kumfuata sore yako kafanya nini sasa wa du'atul fasad na wale walinganizi wanaolingania fasadi alingania baatil kupotosha umma kupotosha waislam eh hawa watu lazima wenahadha ukiridhia hawa wote basi akuambia kana hashruhu yaumal qiyama ma'ashakilatihi ya allah tu eh siku ya kiyama utafuliulana hawa hawa kama hapa duniani uko na wao wa wanusuru wa waigiza wa wafuata wa wazir wa wewe nukta muhimu wewe unataka kufufuliana na masahaba na mtume ya kheri na hapa lakini mtu atakufufuliwa na watesaji mpwira na watesaji ngoma wewe wafuate sikiza mambo yao fuata mambo yao utakapojiona umetoka ubavuni yao ushangaye si kwa sababu hii ni mbegu uliyoipanda lakini mtu atakufufuliwa na wewe angalia huyu ameomba atakakuwa wallah amruzuku mwenye kukaa naye amelimwema Allah kamjibu akamruzuku ابو فريحه eh kwa hivyo ina maana ana hamu ya watu waheri hapa duniani na kesho akhera atatokana hao hao ambao kwamba awatamani kuwa nao ndio hivyo mtu msasa akasema almaru maana nani anakupenda mtu kesho akhera atakua na ule anayempenda hapa duniani almaru maana anakupenda hii hadithi alikuja sahaba kwa mtu msasa akamwambia ni napenda kuwa na wewe kesho akhera muombe allah ndiye aliyeniko na wewe mtu msasa Masihoko akhirat utakuwa na mpenzi wako. Allah. Eh? Kwa hivu. Kila mmoja atajichegulia paduniani ataka kufufuka na nani. Wataka kuwa na wachezaji. Bismillah. Wataka kuwa nawa sanii, nawa na wasanii na watu wasana na nyimbo. Bismillah. Kwa hivu. Kwa hivu. Wataka kufufuka na watu wakhiri. Kwa hivu mmeo mwinyo. Al maru maamana. Habnaini hadithi mtu sasa. Kwa kila mmoja atajichegulia kufu yake. Hapa hapa. واضح. نكتفي بهذا لقد توجها لذلك إيش إن شاء الله تعالى ماليزين. الله تعالى أعلم. صلى النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.